ايش تضر رحاماتك يا ناديه وخلي ليك الحجه نائمه ناديه صغيره ليك 1000 حساب والله ما تلعب بي بي أنا, انا انا شربتي سم امرت سوق عدم امرت سوق عدم جربتي سحرت فيا حي حي يا امي ما شفنا وحرقتني في قلبي قلبي فيا انا شربتني السم امرتو قلبي يعتم قلبي يعتم شربتي سحورك فيا وحي وحي يا الميمه قتلتني عدوت ربي وحي وحي والحنينه شيطان وجرحتني دكتور بيضاوي والعربي اسوه العالم تريلا لا لا لا لا لا عليك خياب kali ka dauni l oshaati ma'a يا ابو خير سنابسي roh <mimitation> läpi